أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ضلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيهِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَ شَهِيدٌ نَّا أَن تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْهَا لَا وَافِلٍ أو تقولوا إنما أشرك أعباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتولكنا بما فعل المغطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَطَلُعَ عَلَيْهِمْ نَارٌ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتنا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا في آياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو ومن يضل الفاولاء قوم الْخَاسِرُونَ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبلونا يعشق النعاء وعيط وقال فدبا تن يوكواد ورنا وحصعاينسا ابي اسرائيل يوك ورن فيلهي نو سبحانه وتعالى وذكر نبي الله نتاقنا عن فرقاتنا الجبال بورتي فوقهم دسروا دهان كان كأنه وابع سبو ودلت ضرورة وكراها وظنو حي يقينيا أنه بورتاني جبل كانوا واقعين ودعي بهم إيجا وقلنا وحن كوني لخدو قاتا ما آتينكم كتاب قاتا قاتا ويذكر ولي و ما فيه وحي كتاب كودحيره واحكامه اوامر و أو نواهي أو دينه احكاما اخريا لعلكم تتقون لكي تتقون سياد الله عرفتانه تقين نقطانه امر فقاتانهي غنا و تقتان كتاب و خدحيره احكام هي دينتها اخريا ساسا كنوا الاسم وقت يقفص و ددكه ورهن ده بن يسائيل بويلهي غاراه يهود بويلهي سبحانه وتعالى ان نعسين اليوم dad waxa ay ahaayeen aadii aad u dhuban way oo ilaahay dhabay oo rasuulkiisa dhabay oo islaam ka dhabay oo ilaahi subhanahu wa ta'ala sida uu sheegay uu ku abaal mariyay ilaahi guduleeyo aduunka iyo aakhiranto aw kaan samir wayt taadana mana إن dad ay ku dhagayeen oo xarig haystaan muujeen oo amaan ay haystaan muujeen oo dad ay maangeliya si ayan wayan si kale u noolan karaan waan dadka dadka ugu fadhiisan sidii aan ku soo maray suuratul baqarah yadoo yahaddu haddhum la u amro 1000 sanad waxa uu yimmiin ilaahi ibtis in waxa uu خير ruudu khayrsku u ogi hayo ilaahi subhanahu wa ta'ala ana wayso bixay gaarin in ilmay lana ilay ku caasay iyo go'alme masaarad ugu jahal oo waxa ilaahay ku caasay jahil dir iyaguna iyagoo ilm la way ilaahay caasay wadiin si iyo qitaad qii rasuulka gaarayen bay ka su diiray markaa rab subhanahu wa taala wax ilaahay ma xaday halkaas gaarin in markii loo soo qoray intii loogu magnaa wax soo maray in ay dibi sameeysteen halka aade markii loo keenay ka qalamay toos meysowde markaasi ilaahay buur qaway oo soo ku jeeyay oo dufooda geysay daruur soo qan markaasi ilaahay wuxuu yey buurta waana ku dhacay oo akhriyaa ku jira oo oo waka sidaase qoca tan ka tar wa luqas bay nimanka feeri ilaahay subhanahu wa ta'ala وإلهي سبحانه وتعالى وجد من وعلا انكرانه ضربت عليهم ذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الله وبعوه بغضاء من الله وضبت عليهم المسكان ذلك بأنهم كانوا يغفرون بآيات الله ويغفروا انتين نبي الدليم وحاسي رب سبحانه وتعالى وحيه لقد قلت لهذا وإنك الله إلهي مر كتاب قلت لهذا رسول صلى الله الرعيتان قلت لهذا إلهي سبحانه وتعالى أطيع أساسه خير الدنيا آخرين مكجر هذا ya kuwa marbaahan dadka ku ilaahay ugu jecay waqaniban balaa samareeyo ilaahay waan ka faddelay caalamku xuduud ilaahay subhanahu wa ta'ala ila ka faddelay caalam haddii aanu maayn noqdeen ilaahay dadka ugu naxiye gaaliye islaam dadka ugu naxiye bay noqdeen waana wax ay igoo kasbadeen marka walaalina u digay waxa ay كيد وقت نتقنا رفعنا معنا هذا القرآن وقالنا الجوال بورتي فوقهم دور شواله ان قلنا ماذا حدوشيس كأنه دور الله سيئ ضروره ضرور سواء مصرين ضرور لوه وكلاب على قرده انت بورتي لسواء وضمو حي يقينيان وبصدان أنه واقع بيت انه كل عاي جبل كدوه او دور شواله فريصان بابعيان ترتب ميان بي يقينيان مركزان قلني لي وقالي وخولوا ما اعطينا كتاب كأن ذي كأن ذي شيء والذين سوت الجين والكل زوج سنهضل قات سنهضني أخره قات حب وقات ولي بريمة بريمة أنت وقاطل سوي وقابوربا على سوق قات على الكتاب حب وقات وذكر ما فيه واحد وواحد كتابك كل ده جريء أخره ذي كتابك سكيل الجوري سكانه نتاجه هو كوتر ماي صيد ضبطنا السماعيام وأن كتابك على خذوي كتب قل نالو كتاب دبرته وين قلب جاءه دجهه إياه ما هو البعض فرض قع الفشامرك مركز فانتوي برتق كتاب كده شمال بعند النجول النهاية وين عريضة البر وين تسير كشلا البر وين عطشنا قنتوي خيره لسات خير يسافر متى ضل يراه البران برا وهاي كان عادي وإنجليز من عيارك وكندين تدقح البرو يلا إله سبحانه هرز هرز الله طيارة الله لو نزلت بلدان وحدت ترينا اخر هي من منا قصر ما يد كان وقدر وكل رفاه سا او هان باركاله روما ترسيته ولوكو متى خيرك وها لوو هيلان الى هي او لا فهامو او لوو او لا جعرهادو او اسكو كان خيرك إلا إلهي بحي وتعالى واذكروا ما فيه إلا عليكم تتقون لكي تتقون سبع عصبتان وقروا الهي, الهي, الهي, إلهي كعب سبق إلهي برتو لا لا أحب أقول بحاد إلهي كعب الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ حبك واذكر حسابنا من إلهي المحمده إذ وقت قد أخذ حبك حبكاء وقاضي من بني إسرائيل من بني آدم من آدم, آدم أهل في سوفك قاضي من ظهورهم ببر ك دريتهم عروت في كل جرسي إلهي بالا أنت قاعدين وأشدهم من على أنفسه روحه والبنفس إلهي من خاتك كدقيم روحه وأدم خاتك نقالي نفس ردم خاتك أنا علمتني أو بالك قال محاوي أرسل بربكم قالوا حي بهن بلا نعم إلهي فرضوا النوت عذاب أبور عذابكم عاودين أو كوحيدة إن أحد كرءم ونلو ذلك أبور, أبور كان مجد مجت أبور أديك شهيدنا فصادن وان ما خافكم وما يخاف وان الى سبحانه و رحمه الله كان كان قادم قومي سات علينا كدارت دارت لا سوت انت تقول الله تقول سيدن بهم يوم القيامه مرت قيامه الله يسو دلك لا كان لا سووروريو ان انا كنا وخنا عناده توحيد كان دين كير قالوا غافرين الى ما وين سبحانه wuxa aro darhayo dhan ayu Ilaahay subhanahu wa ta'ala banana ka keenin iyaga banana ka oo waa wixdaranayo dhan Ilaahay wada u yahay Ilaahay wuu oo dhan ay Ilaahay sukaan markaas oo oo maqal geliyay wuxaa hadda ka dhagay ayaa so aniga sadexda dad ee aan ahay i will meet san oo we hit me na واني لو سئنت حول بعند أيها بسم الله ربنا كأوقاريد وذكر إذ وقتي شهرا شهرا في الدار يعلم هاي إذ وقتي أخلو قاريد ربك ربجا من بني آدم بني آدم كحقه ذو قاريد من ظهورهم ضوارق وحد روحه والبردور كيس كبدح الدون أو دبليه سوني ذريتهم ذريه هذه وحد دان دان روحه والبردور كيس كبدح الدون أيها وتعالى بلن كقالي wa ashadu an ma على kadhere cala an fasayn روح lafteer ruuxana عن an ma khatibun ma qamdi heewle heebal ma khatibun no qirruulba wuxuu yee adigu ma khatibun ma qow marxaatiskana calaxta rabbigoo qow qow ilahay subhanahu wa ta'ala marku soo wiiyey ku yii oo balan ka qaado ku ugu dhaartaan calaxta rabbigoo ولا يدعو لي يدين كنمن لين ادين ابو ولا يدين كان ولا يدين نوريو بلن تقول الا تقول سيدا ندي يوم القيامة إن كنا وحا إن ان كنا وحا هذا إن التوحيد نوع وفكر ان ان تا أو تقول سيدا ندي ان ما اشركا وحا شركه سمييون اباونا آب من قبل أن نغ نغوري وكنا انغنا وحانين ذريه تندريت بان يا فرع بان من بعدهم ابايدي كدب ايان نريد نمذ نحيول مركزات باتها الروح و الروحي و السوق جاري و يهيبوا النقضاء و القود ضيضائي ايضا نمازكا قضينا سيدان ساولي فاريبا الا انبالا لقالق عليهم سيدان قللهم افكتوري كنا اله من يانا حذابي وهم من اهلاقي يما فعل المفضلون اكوية البادل كهية يعني ان هو انسكر عني ان واحد سماين نريد ان هو اهلاقي نحن نحن سماين هو الظلم سيدان ساولي aya reformo wuxuu loo khanay oo lagu abuuray oo lagu nooleeyo aqoonyo sare waxalbal lagu yeelay ay ilaahay balan ka qaaday oo alayhussalaam wa ta'alay oo haddii ku yiriso kaliya igadhigmaystoo di waxiday nacan baa la wada yiri oo taqulu sayyidana inma asharaka aabauna wa qiyaamada waxa shariki sameeyaan aabayaa aabayada nadiin qablan naga fa sa ciibri kana baal mudan sayid san u diyo wakadali ka sa san fa sala ayatan ayat ka u badayno dadin ku shaqnaa alay ruuhaana u daariyeen oo نقول لهم صلى عليهم وسلّم ضد ضد كذو الذي نبي الذي كيورتيس أتيناه أنسينه عيادنا عيالها نجي منها عياد كيو كسيبتي و كشوفسيبتي سمسو وشوفسيبتو أي عيادك النحبحي فاتبعه وحاب دوق جلوا رعي الشيطان وبرعي فكانوا خن نولي من القوين كوهلك سميوا بعد يوم كمن نظر النار جلي كذا خورا ساعة ينطدك بين تودي حقي وكدنين. Ja kun on että tyyjä on ku kun on kuutelinen, ja alkaa tehdä, kun että alkaa tehdä, kun on kertonut, että alkaa tehdä. Ja kun on kertonut, että alkaa tehdä, on kertonut, että on on on aya ma tareento badayn nin qureysh kamid aha oo waliba qureysh uma jeedey heebri taqeeqaha oo umay ibn abi salfa bihi jiray oo shaaciir ah oo macruuf ah waa lagu sheegay dhowr nin bay ku sheegeen laakiin kaasa loo badaynay oo aad mufassilayn oo go'waan ee qisadiisa iyo qisoyinka dheer ay ka sheegeenuu marka wuxuu ahaa bay dhahan sheekh buu ah u marka tai taustalla, kussa ei anna maro median nurkkaa, vaakarki, ketterinä ei ole, ei anna uutelleen, ei ole laillisesti, ei ole laillisesti, ei ole laillisesti, ei ole نبي الله موسى يبني سامر كي تيها جل أن يسوا كهري وحونا يقانه وإله البري سبحانه وتعالى اسم جوين إله مركب الغبريء ورها أجيب مركب هو دي سامر كي أسماع إلهي ويقانه عالم جوها وقهره ويسكديه بيت المغنس مركب نبي الله موسى تيه وقت يسي رقص الضحى وعيدا آخر ربنا يبني سامر كن واليني من أي واحد نمنك halka الجناه وابابه ناي waani la yaqaanno adawuuna satraan haris maarka waxaan rabnaa ilaahay magaciiisa taqaanay weeyna ku hawaar marka suudire uu yiri waanow ilaahay wakaas hadaan ha hawaaro balaay ayu dhacayso raalbadan bay siiyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ballafashan markaas النبي Nabii موسى isee ha wara iyo qoomkiis markaas oo hawar dhaho misad kuwii go hawaree ilaa iyaguna way la joogay iyagu go khabare yaqwan oo la joogay Nabii Muxammed wuxuu arkay kelma kaasu ay daayowaan naga hanwaree sagal u ducaysayeen u ducaysayeen hadda aniga xiyaaqi markii loo ayaa markii saduxaad ee arabkii soo sida ay go qaraa arabis kasoolaan laaday markaas wuxuu kale ma hayo laakiin waxaan Nimenkään nimen, enkä lomauta kudjaa ja safraa, vaikka se aarububahan hauenka odeta, tai jopa näinäkin, mitä valtavaa heistä ei niinkään kudannu, eikä niinkään tietysti. Eikä niin, vaikka vaikka safraa, prosessi on se, että harrastus, valoja, safraa, kalan, kato, tuhlaa niin jäljä, vähän نحنا نقول ماركو صار صار قراية ده وين كي قاد ووجعلي مارح هوان كوف السحوي هذا يزن إنسان نخلات ويجابه يانه والباباي إلى عربة وقصطه مارح تسوي النوع هذا أو بدل أي مسنين تشرجان مكفئ هي دمانته كل اللي ندين تزكر تيبو سبحانه وتعالى وجهه بارك أحقها أنفعني أديت ضرط مارح ربي سبحانه وتعالى وينو بدي جاسعين الدنيا يا آخر سنه يقدون الدنيا أخرى عنهم وأنا آخرية عدون يدين فيه أنا أقجرنهم وغور عنكم باريس وحنا عليهم عليهم نشروا كواخرى نبي لهم حملوا وما ضار يضلكاها نبي الذي كيور كيسة آتيناه أنسينا آياتنا آياتها النجدين وبرطيو آيات الله سبحانه وتعالى وقال قلب أقجري شيخ أيها عارم بوعها فنساق منها آيات وكتيب وحبك تيب كذا صدق <تصفيق> بها السادة اي مزكا لقانا يطوق مرع الله وقاته ساسقه دينتي وقبه و بفرح بفرع الدنيا بفرح لابد انسكبر دينتي ناساسقه وقبه غاضر فاتبعه شيدانه بفرعي شيدان كلهم وحل الدنيا انك عالمكها شايا بنته يقانا اد بحوقه السارة ابو سكى لابد انك يصدق اولاده حوق السارة اولاده سامين عارك فهذا اعرفت الله وحريره عارفة انا يقول البنز حارد عيش شيدانك حوق سارة يعني نحن كنسل رسول كأنش هاد قيل مجانا شيطان رسول صلى الله عليه وسلم ألف عادي كن تبي أعذب برضه أنت مزايق كل جسته أنت صلاقي صنا يسوع وحصوانس وحوقدر كن كريه مرتك كونه سقفته نبضك أبو كهر يعني خميجال جدا أي شيطان كأيوه سلوا عافية برا يا ولاء بخيري مرتك كل مصاريع مر جلك يسيب ملك يسيب بابينا ويحوك شيطان كوسير و دوبا علي سبحانه وتعالى فاعض شيطان فكان من الغاوين و هلاك سمي و كمن نظر ولو شينا حدن دونا و علي غرفعناه قربان بها آياتها ايان ساقه ف قايره آيات قايلهن سبحانه وتعالى او انت لبطله راجه الدنيا قا انفرد دنيا اخره الى الله روح قربو قاداو اخرو نبي الله محمد يهل كاس دي الاسلام نكوني ميلو aduunkan ilaah subhanahu wa ta'ala wacideeyaw oo ilaahay xambey oo ilaahay jaceyl yahay oo ilaahay ilaaliyay oo khayr badan ayuu noqonayaa marka ala subhanahu wa ta'ala wuxuu yidhi walo sheena hadaan doon la rafacnaahu wa min kaase kor baan u qaadilaheen dhiga aayad ka sababto oo أخلد دو ثوقي الشيء الضارقي الى الأرض الدنيا دي آخر إلى يبين تسي ويسكدر تسي الدنيا الراعي يأدون كل كنوا كيمدوا يبين تاني إيمان كيان حاجات كيم القرء الدنيا أنا الحين كنا يكسر والله بحذاوي عندي تعب كير تضاي العين تضاي شاشين كتاي حاجة المولك يكسر مني المولكوا يسقدوا تأدون كيو سترعى نفسي سر الطي او والضمان كارم هوا الله راعنا وإله سبحانه وتعالى والله هو الله عاصيه الوغللون هل هو راعي لأن إسماعيل كان هو راعي الدين راعي ودبي يبيه الكوين صحيح كتاب كان راعي هوا دي سواء خلاطه عاصيون وطبع هواه الدون كبه راعي مالبود دار طيب وأح كالقلبي يكرد جملة الدنيا هين وطبعه هواه هواه وهو ذي سوء فمثله كفساره سو كمثل كل دواء أقل إن تحمل عليه أي جهظ عير سو يلها عرفه ولا الله ذني وإن تدفه دس كده السنة يلها عرفه ولا الله ذني هذا عير سو الله عير عرفه ولا عرفه ولا بس هو سبحانه وتعالى واح كس واح كله دبود نجاي واح كله ثويني واح في جل ماله أنا هين مال كود الدنيا كاس الجعلي كوف الدنيا وكاس ضار جالي بقي هلا بقول الدنيا دل واح بذك في دنيا واح وقح ترثون ولي بالسجارة مذنن رسولك يجري سر الله والرسول فو الحير والمال كيس كير عري فتقول نساء الحديث كبار إن هذا هذه المال حلو خضر نصب ينه وجينيه واخا غارن يا وحن نعان وا وحن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وين لا مختلف فق فيها الى ان يدن كيسيو وا اللي ان غعنتا لي يدين غي فين ضر مالك تعمرو سات سميسان دك مال كيسيو هو اله الى هو اي يا سبحانه وتعالى انا الوهي فجرد قلت سبحانه وتعالى صدات بضان سينكسي والوهي قاطيع والوهي غدواد ودرتو بخص او وكا حق يا oo tirado ilaahay ka balajaynaa subhaanahu wata ku ilo dayday go'no qoska saxo qare ilaahay subhaanahu ka ina magan dhigan fataqudhiya rasuul sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu iisiiyay waxa wiiy sii waxaad ku saafaqudhiya waanta qonna sa in rasuul sallallahu alayhi waxay diin dhan kaga tagto ayay ilaahay qofisanta umarti almaad midriibna waxay إنك هوا ينكو وحنقج على إساء رسولكم ينوشي يوم مالك حيوان بيكو في دولي وإن فتنة بني إسراعيلة أول فتنة الكحانة في النساء ويسول إنك هنرسولكم فيه إلي وإن فتنة أمة الماء باركارروها إلهي مسيحي يفوارها وستحدّل عبسيبوين هكو قشرة ومركات وحباها يسنين صادقها يضح أهاني امتحان بقفها يستوي حالة دلوة عرصتها يوم شل في هذاك خير خير هذه الصحارى ورتن سحر كبرنس خيالاريدتكم ويسحر ما لكم دتكوا والسحر سحر خصوحا وحان ما تصل أو أحيانا صار صغير قوس عليه ساو آخرك الذي سوحا جيلون ونحن معاني معانك هل كذاك جارو سايير ورتن بعد صدر له بعد كتر عصايسا حقاً إلهي روس الخيالين سبحانه ولكن روس الخيالين نعمل ما رصالي من الجلسات تواير هي الروحاس حالها حلاشها ايها في عنامبر يقول في عنامبرين فجل السالح رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ مين ايا خير ومكسي قاله يو الى ايه وقلنا وين سبحانه وتعالى انك زاسي ساتو اي بقو بظنين حتى عددت في عنام مركز ساسو اول يا سبحانه وتعالى سوسة منكاسي و اي اوكا اي وحيوان كمها وقول لي تولي هذا ايه رسوع وحكو طور تعرفوا الله sawraas oo ka weynno oo qayb ka mid ah tan kamid waxa la ilaansa sawra أعرف ku dhacda aragtida iska soo dhacay ilaaysa soo ciqaar aragtiisa ayuu qabnaanka iska yalo sad arag dibba uu noqon mahay ama sida qorshe wuxuu u qaaday waxaas oo kale uu wax uu aan faaciimo sajir inta uu mil wiidii famatelo kamatel هذا kamadail kelb oo qayow inta uu dad soo saaro ee leedena dadkaas oo kadii gaayay tii aan beeniyey faqsoosay qasasaa niyi laa in samadu dadka oo qasoo arimahan oo kale uu calaam soo taafkan sawf karaan oo dhahan adun si sanfii يوم soo yaraa oo Soomaal dadkan maxay u tartaa soo ilaa ay u kam fugee haddii mal ka dadka gaarada dad ومساكين حتى كارثة يعني نك وكارثة وكاسو وكو كاسو وبعد دع كرتون. ألي هو عقام بعد خلا دار تاون هذا كلا دار. هيفكر حتى حنونا يرثي قبيلي. العربية الصهاو حار حماري مثلا حق الصارها القو قارح ماري. اللي هنا كواشو كذي بعياتنا بي وانفسهم نصوا لنا كامو هياضي لونه قوي بالمية وحيله قطارة جي ويسية نصوا يبي بالمية. جنادي يخير كأيوه إله واحد يقول تلا الجريء أي نصوا دي ويسيرنا نصوا يبدون مني هذا الله إلهي الرسول يفعل مهتدي كأم بحنسون روح إلهي نوريه وروحه نصون إلهي ما مك... خلنا إنبال إنبال الله بعوض وترى إلهي هو هاي قصتناين واحد في إلهي هو حقه هو في جيه وحنصون طاين إلهي إنبال كبره تاع إلهو قلبيه اللي يا مصارف القلوب صارق قلبي على طاعي قاد بقوبة لنجا يوليب الدعاء صلى الله عليه وسلم ربقى يا نبي الله محبت با كطة ينهو اللي هنون سنعكد من الوقت هنون كيكتب طو بحب المرايسة بطة الروح من الله إلهي الروح عنه المفتدي إلهي روح عنه ينبه هنون سوء هنون إلهي ويديس روح إلهي ويديس هذي آذي آذي إلهي يقشف لويسوك وو ومن يبلل روح الله البالية فوراً قوّاسهم الخاسرون وقوّة خسارة أخرى دون وعي ولا قد درعنا والله قد درعنا وان أورى لجهنم وحنو أورى جهنم ودرت كثيراً وحباً ومير جن جنها يو الجنس ضد بدن وجن ينسى هذا جهنم وأورى لهم وحيلاهم قلوب من قلوب لا يفهمون بها أيها الفهم قلوب ويلي لكنك ما فهمت وهي وحد تري ويحقق ما فهمت لين تك waa umahayayn ayuunayn do laayf يفسرون waxaa ayna xaqaq ku arkin ku ilaahay wuxuu a wari xaqi iyo diintii waxa uu taray kuma arkaanin ba waa daran bay ku arkaan ilaahay ay kaga fogaanayn waan u xileeyeen dadka jahannamo loo wari weeyay aadanun dhago laayf ma uun baan ku maqlaynaa xaqi ku maqlana sharqa kale ayay ugu duleeran ay ku maqlana wa ilaahay ka ku iyo lola bal kumiyaga abal xoolaha ka baadin badan xoolo wuxu dibka way gartaan oo ka soo waxay ku baxteen macaanan wixii loo abuurey waa laga helay la kala dirin waxa lagu aawayn waxa uu wadaa dibka ka ka fogaadaa lagu talagalay muusaa marka xoolaha waa ka wasayay ruuxa ilahi oo sidda sifaatiisi baa ma dhalu xawaa ya وقبّا لنا بغن ورايخ القواسي أميو وكوجه أنم الله أوريه ألغى كنو وكوه إلا وين إلهي بإلا وين أخره إلا وحلو وين وحلوه أوري إلا وين وحمح وصصنا وإسكع نيان وإسكع نيان وإلهي إلهي وحلو إلهي على سماوه مقعيال ألف سناء وون ونأكسنة فدعوه بها كبري. كبر. يا هذي به الدين يا الرزاق للذب يا الرحيم بالحمل مقعيال إلهي وذر كتغا الذين هو يلحدون الله نية في اسماء مريسي كل مريسي إله سبحانه وتعالى كل ثنية سيد إله خرائ وقتل جاي هو كفر جاي وقطر عم فسند قبض عبد الله بن قريش حضّا أما عرفته أسمان طال مريعة الحاجات كان لا صي إلى ذيك كان بينارث بي حسنا كسر جهانو وإلحاد كيو عزة حاجات كان عزيز لا ص منام من بينارث كان سارف عبد الله بن ما عزي الله بهالك قد وين؟ والله الأسماء والصفات لا يتدعون بها. خبر يهدي سبحانه وتعالى. وذرو كتاج الذين قوى يلفدون الله هنا في أشناي من عزيز سيدون والآبار مريضون لما كانوا وح أيهم يعملون خواصهم عمل كسامعين أيضا. هيا لا قوامرنا. ومن من خلقنا؟ دكنا وحر وحكم ذا أمة ضبها كمذا يهدون بالحق دك حق القرآنوني نفتو ذن حق وإفراعيًا دكنا. ويكذب لنا حق وإفراع الهاي. وقوا قالا قالوا ربي إلهي جليل هو إلهي سبحانه وتعالى وأولئك ألم. هم المفلحون وكلبا قلت لكم منكم مطيع وآخر فذلك خيرك وياه نعروف كفر منكر كره شيطانك لا تغالم شيطانك انغي ذلك اذن برباين دو تسلو عندنا كثر ريلي قو إلهي سبحانه وتعالى جليل هي قو هو سبحانه وتعالى وقين دونه. الله صلى صل ومن خلقنا ددكا نوريوحا كميدها وممتن جمع باقميدها اي الدد يهدونا بالحق حق ددكا كوهان ويهو ويهو يروا نفطرين تي توسيا ايهدنا ددكا اسكد باني توسيا وبه حق يعدلون كوهدالتنا مالكي تقوم ايان يا ددكا تقوم ايان حقا سيدي هيد ددكا مريانو والذين كذبوا كوهديني بآياتنا سنستدرجهم وحضابنا من حيث مالبان وهوابان هنا اوكا حين لا يعلموني الابان والنار الشيطة كوحوه يا روض بعد ايسان وعحمد للصيني واما للصيني وامن للصيني وواحينا طيبا للصيني قد نوى اباني سيهو الهي ودريسي وقير مرسي كاسم فليه واروه الهبابيين واروه وقلت لجا اللي حساعته واروه ماشهد واروه واروه واروه واروه واروه واروه وار سولا خيسا نضوني والله عقاب دونك والله قصر من يريد الله به خير يصب ورسوله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الشكوري هذه الروح خير الدونه لما سدايو اعدماتك اي خولها اي وخلب لوو والله قبانيا سو استقرت او سو نقلو وكاسا دنديق لوقا لكن كان الله سبحانه وتعالى قد ضاني انه وقف وحبابي الله يا بابنا ولدينا كذب باياتنا نستدرجهم وحبابنا من حيث لا يعلمون ما نار وهم اللهم ونكرني إن كيت دي مطين كيت كيت وامد على الله سبحانه وتعالى سواء بادي كودا حجراء وإلا خلال يفتسيني دب على العردة اه... مسيوين كودنب على العردة عمرك إساد دب على العردة وحي نفس رصيب على الصيني كيت كإلهي وثم لما قينا ووحى على خلال عليه سبحانه وتعالى إن الله الله يبلي حتى إذا أخذوا للمتين سنو مرسيح وقفتوها بحب سبحانه وتعالى وأملي ونكر الله بيها وأخواته على آيات كثيرة بيني إن كيد ماتين هل بنجنا أو هربنا بنجنا واحد هنا حجنا ثنا واحد ها المحاكمة بين المحاسبي أو لما يتفكروا من يفكرين خير برب الله ما بصحيبهم صحيب قد خمسة من جنة والي إن هو ما هو ماهر رسوله إلا نذير مبين مبيناً ودقتان كسو عادية منذ ذلك نار أقدق يهم وي وحاق أقدق ينا ووحاق الحضر الله سبحانه ورساقنا وقفتا كلا نتاكتان مال مال مال ثلاثة رباع وفكرتان بل دي بس قلنا قلتان عادة إنه الله سبحانه وسعه ما فكرتان مياه رسول كان اللي هو ما مو على وقية شاء يتطانين سادق امين يتطانين ما بالساحرين أو رم يتفكروا مين الفكرة إنه عظيمين ما بالساحرين ساحب قو النجيم فنادق مسقنو من جنة والي إن هو ما هو ما هراسور إلا أن ذين دجموين علاف ضدك وجد جاءي وح علاف عوجروا مبينا وح وكدين عدوه أو لم ينظروا مين الفكرة إنه إلهي أوربان في ملكوت السماوات السموات في ملك, سماوات سماوات في ملك والأرض نلكا هي السماء الصماخيان إلهي سو أو سو وقائي من آية في السماوات والله يمرون عليها وهم عنام العرضون مركز سماوات كيسة نلو كفير منذ الهي كبيرتاه وكعب رقاته وكعب رقاته إيمان كوك وردو ساساسه روحا لقد دونيه وإن بضن سبحانه وتعالى قسر عجل السماوات نلو كيسر عجل السماوات وانوه عجائبه لو عجل عبراقاته إلهي اللي هو قصة سبحانه وتسيوه قرين او لم ينظر مينة فيه ومركز مينة سيؤورين هي ملكه وذي إلهي سبحانه وتعالى والعرض نركه ملكه وما خلق الله إلهي وحر وأوري مينا فيرين ومن مخلوق شيء مخلوق هو شيء تربضنا مدوين وأن عصى مينا فيرينين أن عصى وحلقي يا أبا أن يكون إنويهي قد اقترام مده أجلهم المددي أدون كنلغا كحين لها فبأي حديث وركابي بعده قرآن كذب يؤمنون القرآن كثمين وكلام كإلهي. في القران كان رومي ويا كلامك الالهي اي ساعاد اي ساعه البو عبدين اي ساعه عجائبها من الله سبحانه وتعالى فورا يندرو في مركوت السماوات والأرض وما خلق الله في من فيين ولهي ابو ري ومن شيئ مخلوق ثلاثه بالان وان عصا من فيين حدانا وان كفيك من عصا ان وان عصا وحالها أن يكون انه يقدر مده اجلهم فبي اي حديث بعد يوم من يضليل الله اله الروح بعده فلا هاديه له waxaasana wax ay ugu cibr qaadan la yihin ilaahay wadooyow baadeeyo soo ilaay baadeeyo waxba ku hanuunimay waxa ka soo arq waxa ka soo arq qayas quraanka haa iyo khuluuq qahaa iyo samaawaat fi iyo waxa ايانا مرساها قرمي برسكا لقنا يساق قرمي قيامة امان ايسو سيكون علي قلوا حاسها با. انما علمها علم قاد وقت و امان ايسو عند ربي بها لا يجليها الهي امام وجوه لوقتها وقت امان ايسو الا هو السبب ثم وجوه عدك لو اغمره فقلت اقانكدو ان لو اقاد قيامة قاست امان ايسو ويقصلاقي في السماوات waladun khuluqa samad yakoo dulqaba way ku xulstay moogowin la taatiikum ilayna maayso illa baghatan kris mooystay shan bay ku imanay saw inna ana fi laynayn umbay markay jug soo dhahay sa imanay suur kale afay suurkana sawo walay salaam barahi no si bayani kala soo keeto tarafto way haa fiika taraftay waa dalal halka qiyaamada ku dalwada halka ku dhacay waxa soo rahaa xaq badaniba ceeshin qaatay weel soo ka soo qaata afkiinta gaar dheer ee qiyaamada dalal wax ka qis ka degdeg badan mar waka شاء أن هاي نواهم بقيام الدعية، لا تأتيكم الذين مما يسقىام إلا بقثة سكين سهام وين يستلونكوا ساليا كأن كأذى قا سيد أذى قا حافيا كوجعلي فسرين بضم صاحق فسر سيجوا كوجعل صاحق كوجعل هو كبري هو كبري ين هو كبري ناشن ووجعل ناشن وكم عقال لوق تصرفت لو بدا بصر يهي رجحان وي عيي. كانك حافيهم سيدي اسد الله يغوي دينيسه اادو يقانو عالم سد الله يغوي دينيس حافا وها لقديو باد ادي اسي اوي يقانو قريب كيساليه سعد علمها علمي علمي عند الله يغيه هذا ولكن الناس لا يعلم لكن تركمكم أو معرفة وقفة من نبي لا إنها نوق وأكويس ويديا والنبي قوي من المسؤول عنها بعلم الناس عين قروحاتها لا أملكوا لنفسها النفط يوم ملكها نفع ولا ضر نفط يذلبن ومكينكا نفسا ومكينكا إلا ما شاء الله وحيله الدونم وهي ولو كنت حضناها لها مئه أعلم الغيب غيب كمك رفست من الخير خير صبصنا له وعما سنرسو دبعتها إياه ما شيء كثر سرعتنا إلا وانقرى وانقبح صلا رسولك ان تابع عزيزان وثل الجبيب تابع حنصر ان تابع رضع ان توقع وحصل المردعان وانكسر قاشا ملا غيب كاملوك إلا الى انت اللي قوي بسليم موجيه ولو كنت اعلم الغيبة لست من الخير بان بطن الله واما بطن ياسور لبطن مطا بطن ان انا ما انا اريكم ميه الا النذيره وحان الله هيوكاسر اي حول شايروته واندقي ان انا حيقول عذاب كيدين wa bashaarun dadka ilaahay runeyaan oo bashaareey waxa ilaahay agtiisa ku leeyin aanan bashaareynay dadmiyo mino هو raayay ruuxii horey ay allede keyway khalaaqayeen abuur mi nafsi wehed halna ku yidankaa war waxa soo dadaa oo bani aadan oo gariye islaam oo cadwo madaw ka diwan oo adoonka inta ku nool halbay ka تاني يقول اسكرتها هو اسكرت لمانا لوحد دمانا مية مادين مي وحوه لحشان مهرة او انكنا سال الهي الشقيب على جاهل ايو لي اسم ال الهي ولي قد تجاوي فلما تغشاها مرقود قد مرقود ضوالة الوحاوي مرقود جماعي بعدها يواجبت بي الشقيب ال الهي باقي سب الناي حيال عد كلم يجي اكتوه مرقود دوالة ما كان سوون من سورة فلما تغشها مركوا ترى الجماعي حمل الدوي قروذي حمل أور خفيفا فرضوا فمر الدوي أور كويشيو ودي مين الدعينه وكم سو الدعينه فلما أطلق أور كوي هذا فلما أطلق مرك العصلاطي دعوا الله إلهي البرين ربهم رب وادها وحيدهن لينها تجتنا حضن نصيص سارح المول نعسن لنكونا من مياشاكين إلهي ونحن قاينا كوكو waaani yahawl saasibaan ciidda uu abdullahi min arbaasiyo xoolin balan aydehan waaydan arurta ka dawan jirtiyo kelm ka soo dhin u dhasho qadamanay kelm ka soo wa hadda yaadeece weeydan kelmada baydeen dalamahay waxa uu raayso dafar ii ay wax jeesalo هوين كنا هو وخطر وعليسكيل رسولك نودي ودمرك سكيل علي ما تركت فتن ما تركت بعدي فدرة الخ أبى رأي الجالب النصاب وعزو كصغرنا زيادة نقاخر يبغي يوين عبد الحارم لأن ما بنانو إن أذان لاجر دعوه روحه روحني لهي هاي عبد الله عبد هابري وكر لكن حارس زمغ عليه كمن ما ما بنان عبد هي رينرو على هذا ما بنانو روحه لابد شيء فعمق على أنا وين يسكب الدير الرسول صلى الله عليه وسلم كتلت هذا الصنطة أيه ألم يكن داخلين كل واحد فاركيسه إنه رسولك بعافلنا وعمق بالدير الجليل تاني مقع ورسولك ده على الزوجيه حدين حاول جن حاولين كذا مخ يانتم فلو من خنا اللحم صن حارس حدين هاي بنت هذي جن هذيكم مقربين هي لكمات اللي هادقاننا طيب لك تانو صلاص مقرب حاول هذين الجن وحتى عبد الحارث يوم عادي ذيه مركز دموي ورسو إياه لكن عيد الصلاة كثر تعبنا العباسي علموا بأن وحتى حديث كثير سنة حسن فلما أتقلد مكة قسلاطين وعورك كوي دعوا الله إلهي وبريان فهما لاينا صيتنا الصالحين هذا المضيع عنا سيسو فنكوننا من الشاكين ونكمن نقولنا فلما أطاعهما الصالحين كلمات صحه بيعن وهو ولاكسمو كيلهي دي جعل الله شرقا شركه وصنع يني الله سبحانه وتعالى هو هو يمغعي ايي غبخييان عبد الحالك فيما اقامه الى وحسيه أي إلهي سبحانه وتعالى شركه وصنع وخه عروود غاناد وامتحان او بين كوسفرااني اني سبري وخه مركو قوله هذا خير كي شركه ونفلوكم بالشر والخير مركو خن قوله وامتحان بنا سبرتوا وكمر نعمته الله سنعاه ناع مالكه او وكاد اولادو غانتا يماي شكر marka ee ilma jayl be halka u gaartay weeyo loo u keenay sa المصالحة gasho fala ma ataa ma salihan marku sii ilma salihaha oo ilma ah buniyadana jaala loo habiyeela shurakaa fi ma ataa ma u buniyaday ilahi subhan la wayjiin wa xaqqa magci weeyo fataala allah ilaiba qasafay amaa waa qoon biya wanay qof la qoon laawo dadka mashrikeenta ma ilaahay wax la sinayaan makhluuq iyaga la abuuro aan waxba abuuri karin waa siduu xuna ma awoodan allahum iyawaa quwa wax اذي تدنته وقبر كجلي هيني اذي قري هي هي وهي دونا انوضان وين تدعوها ضويا الى لا يتبعكم من راعي مهيان سواء وحاسكم يضها عليكم دفين ادعوتهم هو أم أنتم انتم انكم ثابتون كالمثبتو يرتان انكم ثابتكم مرنوا وقري هيون ايو ددنته هي هذا اي صافي النائل الى هذا yartii hadalkaa amusa waxaanu ka soo xirnay baalii subhaanahu wa ta'ala inna allatheena sabba'una min ibni adama kuwa tuyaaranaysaanu wuxuu ka soo min du'iila ilaahi ka soo qabay cibaadun way marka musharkiinta haw waalay subhaanahu wa ta'ala quraash ugu horeeyso ayad ku soo dagayeen waxa u yaranaysaan wa cibaadun am salafu arjun lugo yamsoonobaha ay kusoo daran asnaamta saddax baqoyo leennu sanabaa waxaada kaliye u diyaar kuwan walba ugu gaarka u reeska dad laatay u cide iyo huber iyo iskada ayagana wax hayleyeen arjun lugo yamsoonobaha ay kusoo daran amnon soo hayleyeen eey din gaamu yabashona baha اعترال ان الهي حلالي قوي يا رضا ثم كيد دوري نبي الله محمد الصالح الذكرى الشرقى ثم لا تنظرون هاي سيقنين لغير هاي سيقنين واحد يقصه ما ينكر تانا ويقصه ما ايه وسيدي ثم كيد دين فلا تنظروا صالب الله quluu haa ka duu shurakaad shurakadii noo yar waxa ay ku samaynayaa warku in kaarayaan wa ka soo bay dhigeen nabi lahayn faadi laba iyo أمور تايلامامورا إيه لينا يا اللهوي إذا ك يوحى الصالحين سالد بلي من الك إلهي كل يوم كهرم إلهي بسم الله وتعالى يكين قوانك إلهي بيركن لين إلهي بيركن لين سعد الله سبحانه وتعالى وريجيكو الله الذي أليب وريجها نزل كتاب السودجي وهو إلهي يتولى الصالحين تدق الصالحين طالن كل جمها استجع الناس رواه استجع ماموراه استجع حفيده تعوك الصالحة إلهي سبحانه وتعالى والرحمن إليك حقوق الصناديق عدك ليوسكع الصني إلهي بإلهينا يسحناه وتعالى والذين كون تدفعون أبوي رايسان ومن ذي إله غيتكها لا يصدرون مأودا نصركم إن الذين جرجالا ولا أنفسهم نبتوا أن ينصرون أُجر جارهم هيان وإن تبعون هذا أبوي إلى الأوداء لا يسمعون ما مقليان والترام والأركيس أصنام في ينظرون إليك يا كافر لا يحجع وهم لا سلام الالف خير كيف يا ودي يواو الوقت اندي يوسف كوسه تعالى تنكمعك تام بو سبحانه وتعالى خذ العف النبي لا ينهار قاده عن فرق واعرض عن الجاهلين جاهلين تقو سمeynayan كسي جيتو وهاي كوغو سبحانه وتعالى إلهنا كو وهذه الأكبر دافتان قادة والسفر هي خروقا قادة عليه سبحانه وتعالى وامر بالعرف معروف تنفر وارد عليه الجهة الروف معروف أدوه كفر فر وخير لباس السوق قال الله سبحانه وتعالى في وحارف وبسوق قال معروف كالدفر يسوف إذ كعك خير كولك فر كالجل ستطح الجهاشة وإما ينزغنك هدوه كعريسي من الشيطان الشيطان هكي نزخون عريسي فاستعد الله إلهي كمانجا، إنه الصميع علي إلهي وقق مقرية مركت أعوذ بالله إلهي بسم الله إلهي كمانجا شو فكاهي علينا، وكوري يا رب سبحانه وتعالى علم وكوري الشد إلهي وحرنته إلهي كلا حجرا آلين إلهي جاثف كافني صلوب سبحانه وتعالى، وإما ينزقني لأن رسولك رحيم يراك صوم مسلما، بع الأمر وحاسس، وحد كدقت خروق انا كديس كجاش حبا يدعوا عليه الشيطان انه كسن برحي ينزع عنك شيطان انه قوه سواسي انه كعريسي انه كزمان ان ذا لوخس وانا سو ايماني وشيء ربي كفرى هذو الشيطان اسكو با انه كلي حيول او كدوه اسكو عيرت اسكو داو حنا لوخ ديباي مخا رك ما اسكنش شيفت نتكلمي عاد يبقى كم حال اذا كاكيس قال aduuraa israax sab waxaadu ku noo araysuubaanu subhaana wa ta'aala oo dadkana oo kaaso waxay ku dhahan لذلك الله كعب سلط إذا مصهم طائف مرقوا طابط طائف وصواز أو من الشهدان كأهلي مرقوا شهدان كوصوصيو أو جعليسي معاصي أو كدر طعدي خيركي كذا تكرم الله بحسوسين وقولها هي لا يوقفون الرحيمه وحس كحد ويبغضهم طال روح خيان yee soo gaadaw ka saax sanay waad bira tawad ka nay saax isaa yee tuu haddiil balay inuu ku dhaho waqaan taw ilaahi subhanahu wa ta'ala sheegay waxa شيطانك إله كمان قايم إن لا يكون رحوي أما ذكوي وذكاء الذين التقوا شو يسوي كلها وين وصف صعد وحراك الجب إن الذين التقوا إذا مرضوا طائفا من الشيطان مركو وسواسين من الشيطان شئنا شيطانك مركو كتب وسواس مع خير وحن يسكد نحا ذاتك اليادية وكاس وحن يسكسن الى اله يقول لها فيه اله يوقف أول الرحيم وحن يتوقف أولاً ويقام ما هذا الدن بيقرين ويقول هذا لغيان عندما يسكسن ساعة قل على الحرش يتطقيق هذا عليه سبحانه وتعالى تذكر اله يبحث وصايم يقول اله يرتاق يقول قيامة الجهبة يقول الدنطية والترالي فاركب حليق وقبل أصور ما يصدق فايداهم ويقول مصهرون أرقي يا مرك حقه وحيله ثمين وياخوانهم كوي شعادين تلوا راعها شعادين تلوا راعها كوي شدام كوي سكلا في الغيب بعضه بعضه هل جويس يليني خمر له عبد الله يوسكع ثنين يسون له يوسيدني ثالك يدل به دلين واحد صاين له يوصاين حرام wa ku ide shaydaanka la walaalo iskala haween oo qalbigooda taqwa ay ku jiray Cabsi Ilaahay iyo akhwaanuhum shaatiin ta walaalooyad iyo mudduunahum way u sii yadeen filgii halaagood kuma la xaqsan ka gaab samahay ka joogsan samahayna waxa xamaalada godoidalla inta aan la taajin wiilana marka uu la iman gaalada biyaatayn aayad marka uu keyna almaska ixteraacad jeeka ma kirtnaa tafsiir deembar subaxana qul waata هذا inama atroo raaci aan mid wax la iin karmi jeetkiise ma yuhay ilay iyo ilay wax yooday rabbi leeyga wax yooday hada kitabkani basayir wa xujuj rajoyin wa adillo bahaa wahil aqoon lagu arkay xaqada ka tafsiiray ilahay xaq la doonay wey kale iyo kale هذا بصائر في الجو في الجدوي يدلهم إله ربكم قاعد وهو دوا كتاب خن ورحمة حارس ويه أنت وياه يهانوريا يه حارس وياه يه بصائر لقوم يه من وضادك وإذا لم تأت بآية آيات مركي أدم أكين آيات كعكعة صلانة مخلوقها المجد لها قارو حيد لو ليت بيتها ما ذكرت ناددو أذ اختراعات قلوا حاصلات إنما أتبعون راعيهم ما يوحى إليه يوحى إليه ويحييده من رب إليه ويحييده هذا كتاب كان بصيروا إسأوا حضرته بصيروا وحجية الدليل وح كسر الله ربي أعلم عضيني ما شدكم بنكية الكتاب كان موجودا ورحمة كون وإلى قوم وإذا فريال القرآن فاستنروا آيات توايات كو كودري الشدان عرب بلاني إن حتى الصلاة مركل تكنا إيو قرادة الله خا إيو أي واجب كت هذات وإياهم فاخر ناس كده ما ومن طول العنبر روح مم معموم كانوا ينسخوا الأخرين قبل يسون حج... دليله هو إن عيده على كامله وإذا قرئ القرآن ومر كل أخرائه فاسن يقول دقيس دوا لي سبحانه تعالى احترام وأنصت له نكر عيشه ورد استمعه أنصت ووكل دوين سفعم دقيسه قلبه نكتن تسمعه ودله زنا قلبه كله فعلكم ترحمون لكي يرحمونك تعالى اذا كنتم حريص كتابكاس الى الله سبحانه وتعالى من حديثا اللغه اله الدنيا والاخره سيله ان كنتم حريصوا لو فهمتم مثل قرانك الاخراي ليسوا الله سبحانه وتعالى واذكر في نفسك نفس هذا وحس الى سبحانه وتعالى تبرعا او خشوعا اذ الليل باهيم وصاي وخيفه الى الله كعصن يو ابس بدن ابيك وداه انك الى كان متذل وين كان مقطع على ستة ربلا ودون الجهر هذا نحن ردوه فاسأو له انه دعاء في اخلاص برح خرمت عدك الآن في السين هل الجهر الدعاء حتى عبد الله وكل دعاء سني وعلي سبحانه وتعالى هل الجهر ودون الجهر الجهر سكري من القور هذا كأذجر سائل إله بالغدود إلهي صل سبحانه وتعالى الله استفرى كل حصان بالغدود سواحد هي واقع صار جرب ولا تكون هنطنن من الغافلين لم يقول لهم يضدك مؤمنين تهو على سبحانه وتعالى في الإلهي وإلا وسنها النطنن ذكر الإلهي ببادي سبحانه وتعالى يضع السفلة وساطة ويدكن ربك في نفسك تضرعا وخير هذا كعب موقفة الله هذا تربلا إشد الله تربلا فقر البلان إلهي سبحانه وتعالى آدي أهل وخش روعا يساء إلهي كبري خير فإلهي كبري أهل عبصني عذاب إلهي كعبصني إلهي دوني إلى عقابه لن كبقي، إلى مناديبايس لن كبقي، إلى وحشة ساده، هذا عفسك هاموغ، تضره هاموغ، والدنيا الجهرية أذون للجهرية، من القول هذا بالغدو إلى خص، والعصر أذكار تأتي وقت وفده بالن، والصلاة الصلاحيه الصلاة عصر كد والله الصلاوي رسول صلى الله عليه وسلم ويرى من صل البردين دخل الجنه، روح الرواين وإلهي سبحانه وتعالى أركو سون، وحكي الجوا يجري ya la qaym qaan la wasala wad wasala da kooreysa farax inta indhiirya tan koore indhiin soo bixay uu rasul sallallahu alayhi wasallam marka xilli kasta ilaahay xiskiisa badi gaar aan labada waqti xiski ilaahay oo labadii subxaana aluga ay soo dowal bakri ma ka sa wax ruug galay xishni adiga loo geel keri waayii midii ay waad kaar inagu nabi laa ciisa ka waramayay ilahay wuxuu wixii doon shan dalka gaarsiiyay waab mid walba wax ku xashay kaarta wuxuu ku xashay وارفع في الدرجات وخير لكم من ثق عدوكم فتضرب عناقم ويدرب عناقب وخير لكم من فضل الله والفت وحاش الله خير بالله ذكر الله ورسوله صلى الله شو قلب فرد لا تقول لهم حقا الرجاء خير بالله حالنا حسق قلب قنوراني مر كارت طبايس دعاء كارت كمد كارت ودعاء كمد دعاء مر طبايس كارت مر قلب عيون قنوراني قلب عيون قوي قلب كحرمي قلب إلى كم قانيس إيمانك أبضاني أعماش أمرك أكوف فضاني سخيرك أكوف فضاني شركي إلى قلبه ونوده وستوده إيمانك كبير وقليني شركي بقبولنا قولنا يحرس وضمعيس وراتكم يا الغافلين هم نقولنا كون إله إله وإله حسن آخره وحك الحسوسي وقبله وقيمة الحسوسي وحلوه وحسك إله سبحانه وتعالى إن الذين عند حبك هو حبك أكتسوا ملاعقتها لا يستكبرون إس كمتك بريان عن عبادتي إله إعب ويسبحونه إلهي بي من الزهان الله الكريم الله سيبريان وله إلهي بي يسجدون أسجودان ما رأيك توقع سفر أصلي ليه. إذن كنا سلاة القرية رب ألي سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عباته ويسبحونه وله يسجدون والله أعلم